القيادة مسؤولية لا غنيمة هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وقد حدثتنا عن طعامها وطعام زوجها صلى الله عليه وسلم الذي يقتصر على الأسودين التمر والماء لكنها تستدرك وتتذكر أن له جيراناً من الأنصار كانت لهم منائح من الغنم فكانوا يرسلون إليه من البانها فيسقونه هذا هو طعام قائد الأمة الذي يصفه أعداؤه بالباحث عن الشهوات أما قصره وأثاثه الفاخر وأرائكه وسجاده وستائره وتحفه فمجموعة نادرة أبكت ابن الخطاب بعدما دخل بيت نبيه فوجده مضطجعا على حصير وسادته من جلد محشو بالليف فرآ جنبه صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى خطوط وحفر حمراء من أثر الحصير القاسي تأملت عينا عمر خطوط جسده الشريف ثم طافت في أرجاء المكان فرآ خزانة الطعام ليس فيها سوى قبضات من شعير ورآ ورق السلم الذي يستخدمه صلى الله عليه وسلم في دبغ الجلود ورآ جلوداً معلقه استعدادا لدبغها وصنع وسادة أو قربة منها جالت عينا عمر تبحث عن الحرير والذهب والفضة والتحف النادرة جالت وجالت فإذا الدموع قد سالت رأى صلى الله عليه وسلم تلك الدموع فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فتعجب عمر من سؤال نبيه صلى الله عليه وسلم فتنهد بسؤال كالجمر على كبده يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك عندها أجابه صلى الله عليه وسلم أجابه إجابة لوعاها القادة لأصبحوا عشق شعوبهم وشعرهم ومشاعرهم قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا لا يلام اهل الصفه على عشق المدينه لا يلامون على عشق دولتهم ما دامت هذه هي اخلاق قائدهم انهم يرونه بينهم حول جراحهم ومعاناتهم ها هو أحدهم يصيح وقد احترق جوفه يا رسول الله قد أحرقت تمر بطوننا لم يهمل صلى الله عليه وسلم نداءه ولم يقمع شكواه بل قام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقيه هو وأبو بكر الصديق من قومهما فقال، ما كثت أنا وصاحبي بضع عشرة ليلة، ما لنا طعام إلا البرير، وهو ثمر الأراك فقدمنا على إخواننا من الأنصار وعظم طعامهم التمر فواسون فيه ثم حلف لمواطنيه والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم فهل يلامون على حبه صلى الله عليه وسلم وحب الارض التي يمشي عليها